فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرى يُتِم إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَكْفِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ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 அக்கூடுலக்கும் ஐச இன் உள்ளிவல அல்லமுள் ஓய்வல அ கூடுலக்கும் இன் நீலக் இன் அத்தவிரும் இல்லமயூஹ இலை قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رب له ليس لهم من دونه ولي ولا شفع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون رب بَنُو الْغَدَاةِ وَالْعَاشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ